ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع حساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفل لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كائئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله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 وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضٌ الذي حُذِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُم بِآيَةٍ مِن رَب بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِّقُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 يا كافيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو قَصَصٌ الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّثَاؤِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُظَنُّونَكُمْ وَمَا يُظَنُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون